ما أَصَابَكَ من حزن فتمن الله وما وأوسلنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من يطار رسول فقد أطاع الله وَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيُقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا إذا برزوا من عندك بيت طائفة والله جوك ذب ما يبين ثن فاهرم افلا يتدبرون الان ولئن كان من عند الغير أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن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 بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قذاب ربك فتارة، <تضحى> ولن سوف <سؤال> ربك فتارة، والضحى والليل إذا سجى. والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآشرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك بُكَفَتَ <تصفيق> <تصفيق> الرَّضَى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِمَّ فَأَوَى وَوَجَدَكَ رَضَى <ضار> فهذا و وجدك على لم فؤنا اليتيم فلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم